فَقَالُوا أَبَشِرْ مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَصُعُبٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن دِينِنَا بَلْ هُم كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر إنا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا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 نَجَيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر